الله إلى الشيطان الغديم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون ويرتقيات الصالحات خير عند ربك دوام Oh yeah, oh وعرضوا على ربك صفر لقد جئتمونا كما خلقنا قد جَاءَ كما خلقناكم اخَ عَلَى وأوضع الكتاب فاتور المجرهين مشفقين مما فيه ويقولون يا عينتنا ما لهذا الكتاب Oh, oh, oh, oh. Oh, okay. No Wij is degenen die Wees het teken van لفضيله الدكتور محمد ويوم يقول ينادو شمكا وراي ذو جرير wan der kwaden fab wa We're Yeah. yeah. We gaan Woo! <laughs> One and a more. انا جعلنا على قلوده نوره النسل ان I'm mm gonna -hmm. ذوي وآخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدون وكي كن لك